لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجاهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم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 يَسْقُ <تصفيق> بِنداءٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْلِحُوا <تصفيق> عَلَى مَا فَعَلْتُم نَادِمِينَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُقْعِهُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانَدتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلًا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإذا قائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإذا بدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإذا فا وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ من عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن, عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان للن لم يتب فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتلبوا كثيرا من الظن ان 109. وإذن بعض الظن إثم 110. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 111. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 112. واتقوا الله إن الله تواب رحيم 113. يا أيها محمد 117. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 118. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 119. إن أكرمكم عند الله أتخاكم إن الله عليم خبير 110. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بديركم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم